رب العالمين صلاة والسلام للأكملان على صرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وعلاهم بإحسان إلى يوم الدين بعد أن استكملنا الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سلسلة الحديث عن أعلام آل البيت عليهم السلام كان من المناسب أن نثني الحديث عن بناته صلى الله عليه وآله وسلم فقد كنا نتاج هذا الزواج المبارك الميمون وكنا كنا له عليه الصلاة والسلام البقية الباقية خاصة من زوجته السيدة خديج عليه السلام و قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رزق أربعة من البنات زينب الكبرى ورقية وأم كرثوم وفاطن الزهراء عليه السلام أجمعين ولا يمكن الحديث عن هؤلاء الأربعة في نسق واحد أو في شصة واحدة لأن الحديث عن السيدة فاطمة الزهراء خاصة للسبع منها وقفات ووقفات خاصة مع امتداد عمرها ومكوثها إلى ما بعد وثاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف أخواتها فأصلا توفين في عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم تكن لهن مشاركات كبيرة في يوميات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو شأن كما هو شأن السيدة فاطمة ولذلك نحاول اليوم أن نجمع بعض الأخضار المتعلقة ببناته الثلاث حتى نفرد الحديث عن السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بالسيدة خديجة ذلك الزواج المبارك الميمون وكان من الطبيعي أن يثمر هذا الزواج ولدا وقد علمنا أن السيدة خديجة انفرضت من بين نسائه عليه الصلاة والسلام لأنه كان, كان له منها الولد ولم يكن من غيرها وهكذا كانت ثمرة هذا الزواج المبارك أولئك البنات وأولئك الذكور الذين لم تقر عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم إلا فترة يسئرة حتى لحقوا بربهم سبحانه وتعالى فلم يدخر له من الأولاد إلا البنات وأكبر أكبر بناته صلى الله عليه وآله وسلم السيدة زينب ولدت السيدة زينب نتيجة وثمرة ذلك الزواج المبارك بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين خديجة وشبت في مكة ورأت عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أمها دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيمان من آمن به وكفر من تفر به وعاشت في صغرها ما ناله صلى الله عليه وآله وسلم من الأذى من كفار قريش وما لقيه وأصحابه من المضايقة فعاشت كل تلك الأحداث الضخام وكل تلك الأحداث العظيمة ولما شبت وكانت مهيئة للزواج والنتاح رأت لها أمها خير زوج وخير عشير في ذلك الوقت وهو ابن أختها هالة أبو العاص ابن الربيع وكان ابو العاص بن الربيع أخت ابن اخت السيده خديجه فهي خالته فهو ابن هاله بنت خويلد وكان شابا ذا نسب عبد ذا نسب وذا شرف وكان صاحب سمعة عظيمه بين اقرانه حتى انه كان يلقب ايضا بالامين كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقب بالأمين لما عرف بين الناس من أمانته وصدقه ووفائه بالعهود وهكذا اختارت السيدة خديجة لابنتها زينب هذا الشاب ذا الأخلاق النبيلة وذا الشرف في قومه وعرضت أمره على بنتها زينب فقبلت بذلك زينب وقد كان يرتاد. بيتها، قد كان يرتاد بيت النبي عليه الصلاة والسلام بحكم أن السيد خديش خالته تزوج أبو العاص بن الربيع بالسيد زينب وأخذها إلى بيته وشهد معا ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وما لقيه قومه من أداء وخرج عليه الصلاة والسلام إلى شعب أبي طالب ومكث هناك ثلاث سنين وكانت كانت زينب مع زوجها تترقب الأخبار وتترصدها وتتألم لما حل بوالدها ولما آلاه قومه ولما لاقاه صلى الله عليه وآله وسلم من صنوف الآذاء والتبنيق. وطبعا لا شك أن السيدة زينب كانت تتمنى لو أن النبي لو أن زوجها أبو العاص بن الربيع قد أسلم وقد دخل في دين أبيها والدين الذي اتبعته هي منذ أول بعطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو العاص بن الربيع وكان عظيم الإجلال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه لم يؤمن به ولم يصدق به فقد كان عظيم الإجلال ولهذا لما زينب كانت المرة الحين والمرة تكلمه في شأن إسلامه كان يقول والله إني لأود أن أكون على ما أنت عليه ولكني أخاف أن يقال إن أبو العاص بن الربيع قد أسلم إرضاء لصهره وحميه أي خاف أن يقال بأنه لم يسلم اقتناعا وإنما أسلم فقط إرضاء لصهره أي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كان عبره وهذه كانت حجته وبقي الأمر على ذلك لم يعلن أبو العاص الربيع إسلامه ولم يدخل في دين الله رغم أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم إمام الدعوة وقائد الدعوة كانت تحته وكان يكرمها غاية الإكرام وكان يعاملها أفضل وأبر ما تكون المعاملة وكان يحسن عشرتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف له ذلك إلى أن توالت الأحداث في مكة توفي أبو طالب توفيت السيدة خديجة وقع ما وقع من قضية مجيء الأنصار إلى مكة وبيعته من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن كانت الهزرة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ثم أرسل من يأتي بأهل بيته، فج فجاء آل بيته السيدة سودة والسيدة عائشة وأيضا بناته رقية وأم تسوم والسيدة فاطمة. وطبعا لم تكن السيدة زينب ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تحت زوج تحت زوجها وفي ذمته، فلذلك بقيت معها ولم. يطلب منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللحوق به. بقيت السيدة زينب مع زوجها أبي العاص بن الربيع النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المدينة، أسس دولته، بلعت الحرب بين المسلمين وبين قريش. ولا شك يعني نتصور, يمكن أن نتصور موقف السيدة زينب في هذه الحرب يعني موقفها الداخلي، عواطفها الداخلية. فعلى يعني في في الطرف الآخر. أبوها، وهو إمام هذه الدعوة ورسول هذه الدعوة، وفي الطرف الآخر من المشاركين في هذه الحرب طبعا لأنه لا بد له أن يخرج مع الكفار مع قريش وقد أعلن في الحرب وخذ قرزة بكل رجالها في الطرف الآخر زوجها وأكرم الناس لها عشرة وأعنا الناس بها وأقربهم إلى طلبها بعد أبيها فلا شك أن الموقف كان محرج بالنسبة للسيدة زينب ولا شك أنها كانت تترصد الأخبار وتتسمع الأخبار والأمر فيه حرج لها سواء من كان القتلى من هذا الطرف كان سواء لا قدر الله قتل زوجها أو لا قدر الله تعالى ذهب أبوها فلا شك أن الأمر سيكون عليها شديدا وسيكون عليها عظيما بقيت السيدة زينب تترقب أخبار القادمين من بدر وما وقع وفعلا جاءت الأخبار بانتصار أبيها ذلك النصر العظيم وبانتصار المسلمين على أهل قريش في تلك الموقع العظيمة ولا شك أن هذا الخبر سيسرها وسيفرحها لكن قد ينغص عليها هذه الفرحة هو ما بلغها من خبر زوجها أبي العاص بن الربيع فقد بلغها أن أبي العاص بن الربيع قد أسر في هذه المعركة فقد بلغها أن أبو العاص بن الربيع قد بلغ قد أسر في هذه المعركة أسر أبو العاص أسر أبو العاص بن الربيع في هذه المعركة وبلغ الخبر إلى زينب فطبعا هي تريد أن ترد زوجها إليها ولذلك لما عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرض على أهل قريش الفدية في من اراد ان يفتديهم صلى الله عليه وآله وسلم جاء كثير من اهل قريش جاءوا يفتدون اسراهم جاءوا يفتدون اسراهم ويدفعون من المال ما يفدون به رجالهم وكان من بين الذين حضروا وفودا على النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الافتداء اخو ابي العاص ابن الربيع كان من من حضر عمر بن الربيع كان من من حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد فداء أخيه فلما وقف بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ صرة فدفعها للنبي عليه الصلاة والسلام ففتح عليه الصلاة والسلام تلك الصرة فإذا بها قلادة من جزع ضفار أي قلادة من قلائد اليمن فلما رأها النبي صلى الله عليه وسلم رأى لما رأى تلك القلادة رقى قلبه لما رأى تلك القلادة رق قلبه وتأثر لذلك وطبعا كان سبب تأثره وسبب رقته أن تلك القلادة كانت هدية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هدية من النبي صلى الله كانت هدية من السيدة خديجة لزينب عند زفاتها كانت هدية كانت هدية من خديجة إلى زوجها كانت هدية من خديجة إلى بنتها يوم زفافها، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رقّ تلك الرقّة، يعني تأثر بذلك الأمر، ولذلك كلم أصحابه قال إن شئتم أن تردوا عليها أسرها فسحلوا، يعني هي الآن يعني أرسلت تطلب أسرها وهو زوج منة النبي عليه الصلاة والسلام. فعرض الأمر على أصحابه قال ان شئتم أن تردوا عليها أثيرها ففعلوا فقالوا جميعا نفعل يا رسول الله نفعل يا رسول الله فردوا على زينب أثيرها وفعلا رجع أبو العاص بن الربيع فعلا رجع أبو العاص بن الربيع رجع إلى زينب وبقي معها وبقي تحت ذمته إلا أنه قبل خروجها قبل ذهابه وقبل رجوعه قربه النبي صلى الله عليه وسلم وادناه منه وطلب منه طلبا طلب منه انه الرجع إن رجع الى مكه ان يرسل له السيد زينب والنبي عليه الصلاه والسلام يعرف خلق ابي العاص بن الربيع وقد وقد وقد وقد, وقد, وقد وعده بذلك يعني وعد أبو العاص بن الربيع وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد عليه ابنته والنبي عليه الصلاة والسلام علم صدقه ولذلك التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فقال والله ماذا ممن له سهرا أي رأيناه من خير الأسهر ومن أشرف الأسهر وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعرف له هذا الفضل كما سيعرف له فضله في إثائه في إثائه بوعده في رده للسيد زينب فإن أبو العاص بن الربيع أول ما وصل إلى مكة حتى بلغ السيد زينب بمرورة تجهزها وتهيئها للسفر إلى أبيها بالمدينة وهكذا صدق أبو العاص صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما وعده به فعلا ذلك ما كان ذلك ما كان أنه عليه الصلاة والسلام أن, أن أبو العاص بن الربيع هيئ زينب وجهزها وكان قد اتفق مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل له زيد بن حارثة ليلتقي السيدة زينب فيأخذها إلى المدينة خرجت السيدة زينب ومعها كنان بن الربيع أخ أبو العاص بن الربيع ومعها كنان بن الربيع وطبعا الأمر ليس عاديا يعني حتى نتصور الجو نتصور الجو الذي خرجت فيه زينب الأجواء في قريش في مكة ليست عادية لأنهم لا زالوا حديث عهد بما وقع لهم يوم بدر وبما قتل من آبائهم وبما قتل من أزواجهم وبما قتل من إخوانهم وبما قتل من أبنائهم ولازالت اثار الهزيمة وروح البغضاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سارية وسط القوم فلذلك لم يكن عاديا في مثل هذا الجو أن تخرج بنت النبي عليه الصلاة والسلام الذي هزمهم شر هزيمة لتلحق الظاهر أن أبا العاص بن الربيع لم يلتفت لهذا الأمر ولم يأبه لهذا الأمر يعني لم يفكر في هذا الأمر ولم يفكر في أن خروج زينب على ملء من الناس وعلى ملء من قريش المفجوعين بآبائهم وأزواجهم وأبنائهم سيكون له أثر شديد على قلوبهم فأمر أخاه كنانة بن الربيع أن يأخذ السيدة زينب على ناقته وأن يخرج بها وفعلا ذلك ما فعل أخوه أخذ السيدة زينب على الناقة وخرج بها فلما كان في الطريق يعني عند خروجي من مكة وقد سمع الناس وسمعوا بخبر خروجي السيدة زينب وكانت هند بنت عتبة قد لقيت كانت هند بنت عتبة قد لقيت في طريقها لقيت سيدة زينب وسألتها قالت قالت أما سمعت أنك تريدين اللحوق بأبيك لكن سيدة زينب طبعا أخفت عنها هذا الأمر خوفا من أن تضمر لها شرا أو تضمر لها سوءا خرجت السيدة زينب على ناقتها يقودها كنانة بن الربيع لكي يبلغها زيد بن حارثة فلما كانوا في طريقهم للخروج بمكة لحق بهم بعض كفار قريش وعلى رأسهم هبار بن الاسود وهبار بن الاسود كان قد قتل له ثلاثة من اخوته يوم بدر. يعني ان قلبه كان في ذلك الوقت ذلك الحين مليء بالغيظ وملئ بالحكم على النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك لحق لحق بناقة السيدة زينب فأخذ يشير لها برمحه أي يشير إلى الناقة كأنه يريد أن يضربها, أن يضربها برمحه فارتاعت الناقة بسبب ذلك أخذها الروع حتى ألقت السيدة زينب من على ظهر الناقة فسقطت السيدة زينب على صخرة وأدميت عليه السلام وقد وكانت حاملا في ذلك الوقت فسقط جنينها وتفجرت دماؤها في ذلك الموضع عليها السلام فأخذ كنانة بن الربيع أخذ نباله وأخذ يضرب بسهامه وأخذ يضرب بسهامه ويقول والله ما اقترب مني أحد إلا ضربته بسهمي هذا اليوم كان مشرك كان لا زال على شركه قال والله ما دنا مني أحد إلا ضربته بسهمي هذا حتى جاء أبو السفيان هو الذي أنا هذه الواقعة الحرجة حتى جاء أبو السفيان قال لو احبس عنا نبلك حتى نكلمك فحبس كنانة بن الربيع نباله فجاء جاء أبو السفيان إلى كنانة بن الربيع وكلمه يعني كلام هادئ قال له إن إنك قد علمت نكبتنا ومصيبتنا وقد قال أما إنك يعني بين له أنه لم يحس الاختيار في خروجي هكذا علانية قال أما إنك لم تصب يا كنانا فإنك قد خرجت ببنت محمد علانية وإنك قد عرفت مصابنا ونكبتنا وما أصابنا من محمد فإنك إن فعلت ذلك على ملئ من الناس قالوا إن ذلك من ضعفهم وإن ذلك من هونهم قال فلو رجعت بها حتى إذا تحدث الناس أننا قد أرجعناك وسكتوا, عنها وسكتوا عن هذا الحديث سللتها فقرجت بها سرا وفعلا كان رأي أبو السفيان كان صائب في هذا الباب لأن القوم كانوا لازالوا مذجوعين في, في, في ما أصابهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فردت السيدة زينب ولما رأتها هند من عتبة وكانت أيضا هي مذجوع عظيم الفجيعة قالت لما رأت ما فعلوا بالسيدة زينب وكيف أسقطها عليها السلام حتى سقط جنينها وحتى تفجرت بماءها ورأت زينب على تلك الحال وهي كانت لا سالة مغطارة لكنها اغطارت من قومها الذين انهزموا في المعركة الحقيقية واليوم يتسيدون على بنت معذوة قالت أعلى أنثى عزلاء ألا كان ذلك يوم بدر أي ألا فعلتم ألا كانت هذه الشجاعة وكانت هذه القوة يوم بدر وليس على أنثى عزلاء ولهذا قالت في السلم أعيار أخذت تعيرهم في السلم أعيار جفاء وغلظة، وفي قالت في السلم أعيار جفاء وغلظة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك، أي أنكم في السلم تتسيدون وتستقون، فإذا كانت الحرب كنتم أمثالكم أمثال النساء، ثم رجعت السيدة زينب على ما نصح به أبو سفيان كنارا بن الربيع، رجعت السيدة زينب وهي مريضة منهكة. قد سقط جنينها مروع بما حدث لها وقد أخذها المرض بسبب تلك السقطة وبقيت اياما حتى خرج بها مرة أخرى كنان من الربيع سرا فاعطاها لزيد بن حارثة الذي بلغ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهناك مكثت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع بناته وبقي أبو العاص بن الربيع على شركه بقي على شركه في مكة إلى أن كانت السنة السادسة من الهجرة في السنة السادسة من الهجرة كان أبو العاصر بن الربيع قد خرج في تجارة لأهل قريش قد خرج إلى الشام في تجارة لأهل قريش وطبعا معه أموال الناس معه أموال أهل مكة وأهل قريش ومعه تجارته فلما كان في طريقه إلى مكة عند رجوعه علم به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا بالقاثل فاعترضوا طريقها فلما اعترضوا طريقها أغاروا عليها أغاروا على القافلة التي كان عليها أبو العاص بن الربيع لكن أبو العاص بن الربيع استطاع أن يفر وأن ينجو بجلده فلم يبقى إلا تلك الغنائم وتلك الأموال التي كانت معه فأخذ هؤلاء الصحب وذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو العاص بن الربيع فإنه لما فر بجلده بقي حتى كان الليل فلما كان الليل دخل إلى المدينة متخفيا متسللا حتى تسلل إلى حجرة السيدة زينب وهي في حجراتها في حجرات بنات النبي عليه الصلاة والسلام. حتى دخل حتى دخل أبو العاص بن الربيع على زوجته زينب ولا شك أن سيدة زينب كانت تكن له محبة خاصة رغم أنها كانت تود أن يسلم لكنها كان كان لها نعمة العشير وكان لها نعمة الزوج ووعد النبي عليه الصلاة والسلام ووفى بوعده له ولذلك لا شك أنها كانت تكن له محبة رغم أنه الآن ماذا زال على شركه هي حرام عليه لكن طبعا لما له من محبة تركته في حجرتها عليه السلام وانتظرت إلى أن كان صلاة الصبح فلما كان صلاة الصبح خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بأصحابه وهو لا يعلم شيئا من ذلك ولا يعلم أن أبا العاص بن الربيع في حجره بنته فلما صلى كان صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الصبح مع أصحابه خارج زينب فنادت يا أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع فأجارته حتى لا يقرضه أحد ولا يمسه أحد والنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاته التفت إلى أصحابه قال هل سمعت ما سمعت يعني سمعتم قول زينب إني أجرت العاص من الربيع قالوا نعم يا رسول الله قال أما والذي نسي بيده لا أعلم شيئا مما سمعتموه إلا كما سمعتم يعني ليس لي خبر بهذا الأمر وإني أنا مثلكم يعني سمعت, مثله سمعت مثل الذي سمعتم قال وإن أدنى المسلمين يجير اعلاهم وقد أجرنا من أجارت أي أي رجل من المسلمين ليس فقط لانها بنت النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أدنى المسلمين منزلة يستطيع أن يجير أي أحد من المشركين وإنا قد اجرنا من اجارت فقبل النبي صلى الله عليه وسلم جوار بنته زينب لأبي العاص بن الربيع ثم دخل عليه الصلاة والسلام على على بنته وأوصاها بأبي العاص بن الربيع لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف له خلقه ويعرف له معشره قال أكرمي مثواه ولا يخلصنا إليك فإلك لا تحلين له يعني استقبليه أكرمي غاية الإكرام وأوفده غاية الوفادة لكن لا يقربك لأنه ليس بحل لك لأنه كان زال على شركه وذلك ما كان بات أبو العاص بن الربيع في خير جوار وفي أفضل وأشرف وأكرم جوار وأكرمته السيدة زينب عملا بوصية النبي صلى الله عليه واله وسلم لها فلما كان النهار جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأن الأموال الآن قد أخذت أموال ابو العاص بن الربيع قد غنمها المسلمون في تلك الواقعة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بابي العاص بن الربيع وأصحابه وأخذ يخطب في أصحابه قال إن هذا الرجل قد علمت منا حيث قد علمتم يعني أنه صهر له عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل قد حيث قد علمتم وإنكم قد أصبتم ماله أنتم أخذتم أمواله قال فإن رأيتم فإن رأيتم أن تحسنوا وتردوها عليه فذلك الذي نحب لو أنكم ردتم أمواله فذلك الذي نحبه وذلك الذي نرضاه وإن أردتم أن لا تردوها فأنتم أحق به فذلك فيء الله الذي أفاء يعني إن أردتم أن تأخذوا هذه الأموال هذا فيء أفاءه الله سبحانه وتعالى لكم لا نستطيع أن نرده، فقالوا جميعا بل نرده يا رسول الله، بل نرده يا رسول الله حتى إنهم لا يردون له الدبل والسقاء يعني حتى أتفه الأشياء التي أخذت منه ردت إليه إكراماً للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراماً لصهري النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن السيدة زينب كانت تتمنى في هذا الوقت وقد حضر زوجها ووقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ورأت عظيم إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له كانت تتمنى لو أن زوجها أبا العاط بن الربيع أعلن إسلامه لكنه لم يفعل ذلك أخذ الأموال كل الأموال التي ردت إليه والتي هي ودائع وأمانات لأهل قريش وتجارات السؤمن عليها أخذ تلك الأموال وذهب في جوار النبي عليه الصلاة والسلام آمنا مطمئنا حتى بلغ مكة فلما بلغ مكة جمع جمع اهل قريش الذين لهم تجاره عنده فرد لكل صاحب مال ماله رد لكل صاحب مال ماله حتى إذا اخذ كل كل واحد منهم اخذ نصيبه قال أرأيتم ارايتم اموالكم قد أخذ كل واحد منكم ماله قال والله لقد رايناك وفيا كريما يعني فعلا لقد اجزلت واعطيت كل واحد أمانته قال فاني اشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله أما إني لم أسلم بالمدينة إلا تخوف أن تقول يريد أن يأخذ أموالنا وأن يذهب بأموالنا أما وإن الله تعالى قد أدى إليكم أموالكم فإني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم رجع أبو العاص أبن الربيع إلى المدينة وأبخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بنته زينب بغير نكاح جديد أي بالنكاح السابق أدخله عليها بغير نكاح جديد وهكذا أسلم أبو العاص أبن الربيع وحسن إسلامه أما السيدة زينب عليه السلام فلم تلبث إلا قليلا حتى توفيت تقريبا سنة الثامنة للهجرة توفيت بسبب العلة التي أصابتها من يوم سقوطها من على الناقة وموت الجنين في بطنها بقي معها مرض المرض من ذلك اليوم إلى أن ماتت بسببه عليه السلام وقد حزن النبي عليه الصلاة والسلام ووقف بيده صلى الله عليه وآله وسلم على تغسيلها اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا وجعلنا آخر ذلك كافورا كما في الحديث الصحيحين في غيرهما وبقي بعدها أبو العاص بن الربيع سنوات قليلة لأنه في خلافة أبي بكر الصديق توفيه هو أيضا ولم يبق لهما من النسل إلا علي ولهذا كان يكن أبو العاص بن الربيع كان يكن بأبي علي وقد مات صغيرا ولم يبق لهما إلا أماما وأماما لأن كان عندهما ولدان ولد لهما مولودان علي وقد ذكرنا أنه مات في مراهقته وأمامة بنت, بنت أبي العاص بن الربيع حفيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي التي بقيت من أثر النبي من أثر زينب عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحبها محبة شديدة، وكان يكرمها غاية الإكرام ويعظمها غاية الإعظام، وهي التي كان عليها الص كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي حملها، فإذا أراد أن يسجد وضعها، فإذا قام من سجوده رد قام فحملها مرة أخرى إكرام لها وعناية بها. كان عليه الصلاة والسلام يحبها محبة خاصة ولهذا مرة لما أهديت إليه قلادة رفيعة من قلادات اليمن أيضا قلادة جميلة ورفيعة أهديت إليه فقال النساء جميعا النساء جميعا لما رأوا تلك القلادة ورأوا جمالها وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهديها قالوا جميعا ذهبت بها ابنة أبي قحافة ظنوا جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكرم بها عائشة لكنه عليه الصلاة والسلام قال أين أمامة فجئ إليه فوضعها صلى الله عليه وسلم على صدرها وبقيت أمامة مع أبيها بعد وفاة أمها السيدة زينب بقيت مع أبيها أبي العاص بن الربيع إلى أن كانت وفاته فلما كانت وفاته أوصى بها إلى ابن خاله الزبير بن العوام أوصى بها إلى ابن خاله الزبير بن العوام رضي الله عنه أما وكانت تحت رعايته وتحت كفالته فزوجها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فعلي بن أبي طالب عليه السلام بعد فاطمة تزوج السيدة أمامة. تزوج السيدة أمامة بنت زنب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بقيت أمامة تحت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد حضرت مقتله. يعني بقيت معه إلى أن قتل عليه السلام. وقد حضرت مقتله ويذكر بعض أهل التاريخ وبعض أهل السير أن علي بن أبي طالب عليه السلام في عند وفاته نادى أمامة قال لها أما إن أما إنني إن مت جاء هذا الطاغية يعني معاوية بن أبي سفيان جاء هذا الطاغية معاوية بن أبي سفيان يريد أن يخطبك فإن كانت لك رغبة في الأزواج بعدي فتزو... فإن كانت لك رغبة في الأزواجه بعدي فتزوجي المغيرة بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب وتوفّي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليها وكذلك كان فإنه فإنه بعد وفاة أمير المؤمنين وبعد انتهاء عدتها أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان مع مروان بن الحكم يخطبها وأرسل لها في صداقها مئة ألف دينار فهي لما تذكرت وصية أمير المؤمنين علي فنادت المغيرة ابن الحارث وأخبرته بذلك قالت تتزوجين ابن آكلة الاكباد والله لا يكون ذلك اجعلي أمرك إلي فجعلت أمرها إليه فقال أجعلت أمرك إلي قالت نعم قال تزوجتك وهكذا تزوجت أمامه بالمغيرة و لم يكن لهما يعني لم يخلف ولدا ولم تخلف سيدة أمامة أصلا لا مع علي ولا مع المغيرة لم تخلف أي ولد وهكذا انقطع نسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة زينب أما بنات النبي عليه الصلاة والسلام غير السيدة زينب ففي الحقيقة لا نجد لهما كثير من, كثير من الأخبار أو كثير مما يمكن أن يسرد من يوميات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالسيد رقيا ولدت أيضا في مكة، ولدت للسيد خدي لأنها من بنات السيد خديجة عليه السلام وتربت في مكة وعاشت هي أيضا مع عاشته من أحداث عظام ومن أحداث جسام من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أذا قومه له إلى أن بلغت سن الزواج وكانت مقاربة للسن أختها. السيدة أم كلثوم فلما قاربت السن جاء أبو طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن زينم قد زوجتها ابن أخت خديجة فنحن أيضا نريد أن نزوج منا بناتك الأخريات رقية أم كلثوم فعرض عليه أن تتزوج رقية أم كلثوم أبناء عبد العزة بن عبد المطلب الذي عرف فيما بعد بأبي لهب وهكذا تزوجت رقية عتبة بن أبي لهب وتزوجت أم كلثوم عتيبة ابن أبي لهب في تحت ذمة عتبة وعتيبة إلى أن كان ما كان من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من أبي لهب ومن زوجته أم جميل وشدة معارضتهما للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك فكروا من بين ما فكروا أن يضايق به النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نشغله عن دعوته بأمر بناته فلذلك جاءوا فطلبوا من عتبة ومن عتيبة وكذلك من أبو العاص بن الربيع طلبوا منهم أن يتخلوا عن بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو العاص بن الربيع فلما ذكرنا من كريم خصاله ومن عظيم خصاله طبعا رفض ذلك وأبا قال والله لا أسرح صاحبتي ولا أدعها ووالله ما أحب أن لي بدلها أفضل امرأة من نساء قريش وهذا أيضا من المواقف التي تحفظ لأبي العاص بن الربيع في حسن رعايته لبنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو لهب فقد جمع ولديه معه بتحرر من أم جميل وقال رأسي بريء من رأسكما إن بقيت بنات محمد تحتكما وهكذا طلق, طلق معا بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بما هو خير وأعظم خاصة السيدة رقية فقد تزوجها عثمان بن عفار رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة في المبشرين بالجنة زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقيه وكانوا إيداك لازالوا في مكة فقد هاجر بعد ذلك كما ذكرنا في الهجرة هاجرت السيدة رقيه مع زوجها عثمان إلى الحبشة وكان من ال... كان من بيوت الأنبياء المهاجرين كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما هاجر آل إبراهيم وهاجر آل لوط فقد هاجر آل محمد صلى الله عليه وسلم حين خرجت رقية مع زوجها عثمان إلى إلى الحبشة ثم لما رجع بعض الصحابة من الحبشة ظن منهم بإسلام آل قريش كانت رقية من ضمن الذين مع زوجها عثمان من ضمن الذين عادوا إلى مكة ورأوا أن الأمر لم يتغير ولم يتبدل إلى أن كانت الهجرة إلى المدينة فهاجرت رقيه مع زوجها عثمان إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن السيدة رقيه لم تمكث إلا سنة واحدة بالمدينة حتى أخذها المرض فلما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجهز للخروج إلى موقع بدر اشتد الألم بالسيدة رقيه فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان أن يجلس ليراعيها وليطبها وفعلا ذلك ما كان جلت عثمان وخرج عليه الصلاة والسلام إلى بدر فلما كان قافلا من بدر عند دخوله المدينة وجد عثمان بن عفان وهو يواري الصيدة رقية التراب وشوفيت عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لعثمان بن عفان سهمه وأزره في تلك المعركة ثم بعد وفاة السيدة رقية ذكرنا سابقا في قصة أن عمر بن الخطاب جاء فعرض زوجته فعرض بنته حفصة على عثمان فرفض أن يتزوجها وعلى أبي بكر فرفض أن يتزوجها حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج عثمان من هو خير من حفصة ويتزوج حفصة من هو خير من عثمان فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ادخر بنته الأخرى أم تلثوم لتزوجها من عثمان وهذا يدل على عظيم مكانة عثمان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا تزوج عثمان رضي الله عنه أم, أم كلثوم وبقيت معه إلى أن توفيت هي أيضا السنة السابعة أظن تقريبا للهزرة إلى أن توفيت أيضا السيدة أم كلثوم وهي تحت ذمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وقد جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان لنا ثالثة لو زوجناها إياه أي كانت لنا بنت ثالثة على غير الزواج لزوجناها لعثمان وبهذا ننتهي من الحديث عن بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلاث لنفرد الحديث في حصة الغد إن شاء الله تعالى للسيدة الشريفة فاطمة الزهراء بنت أبيها عليها وعلى أبيها السلام صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين